هذو يا قولوا رب اوفي الصون من علي ما ختف خصالك من علي ما ختف بدي الرساله بهالولاده وبتحكي القلب توجه سعاده وراحت الرساله بهالولاده وبتحكي القلب توجه سعاده من من غير اراده قلب بمحتدك يعلن وداده قلب بحبك يعلن وداده <تصفيق> الله وفي وصون العهود وفي وصون العهود خصالك من علي ماخذ خصالك خصالك من علي خصال جلال مثل هل فرح ما صار بجمال بارك مولدك رب الجلال مثل هل فرح ما صار بجماله يا من والدك وارث خصال يا من والدك وارث خصال الموهيب توهمه وبسال الموهي بحر للكرم والجود وفي وصوني لحود بحر للكرم والجود وفي وافي وصوني لحود وصالك من علي ماخذ خصالك خصالك من علي ماخذ خصالك عين مدك وقبط فالكيتي هذا اللي لك لا يساعد البين هذا اللي لك لا يساعد البين لو والناصر حسين لو قمل والناصر حسين عبد الله الشمرة وفي يا ماخ الشمره وفي وصلوني لحور عبد الله يماخ الشمره fi rosoni lhut falsalak min ali waakhd falsale falsalak min ما قصد فرح والفرحه عمت كل الضيوف ويلم ما قصد للمهد ملهوف فرح والفرحه على الجفوف نظره نظره امل صد على الجفوف تصورها الشريعه يوم الاطفال تصورها الشريعه يوم بالشدد مشهود في وطني العهود شهر بالشدد مشهود وفي وطني العهود خصالك من علي ماخذ خصاله خصاله يا ابو الفضل جدت بالحلال اليوم عاشت بالفرح وانجاحت هو بدر دقيقه بالحلال اليوم عاشت بالفرح وانجاحت هو بدر شاف بتقضاو بين النجوم على مهدك عهد وياها مرسوم على مهدك عهد وياها مرسوم يلا wafi wssani lhuqooq illa kwayzen abu u wafi wssani lhuqooq khassalak min alli ma khadth khassalak khassalak min